البعيد يالبعيد يا البعيد شان تلوائد تساول افعل عشيك والحب tughanni wa دق على نغم تحبهم ترقص شفافك قبل نبض الوريد اييد حبيبي او من يرددها اي اي او من دقات القلب لاجلك عبيري حق اللوم الناس حق اللوم الناس يا اجمل حبيب ولان واحدهم يموت يا عمي لان واحدهم يموت ولو محبوب يغيب لان واحدهم يموت ولو محبو مغيب وانا صارلي سنين محتار مع لشوفك وانا وانا صارلي سنين محتار مع لشوفك نطعب طولي ولا حزن المشيبانه أنا حبيتك حبيتك أنا حبيتك وظلقتم هواك ولان بسمك لو حكيت ان بحروفك تذيب ايه تذيب تذيب ناشدون الناس عنك والهم قصد يا محبوبك خجلت خد ورد يا رجلت وخدّي والله جاوبت محمودي جاوبت محبوب اسمه نزار غص الزهره محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللي خادم البيت الشاعر الشاب فؤاد الراجي